وَكَذَٰلِكَ ذَرَأْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَٰلِكَ ذَرَأْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر قالوا ربكم أعلم بما فِتُمْ سَذَاسٌ أَحَدَك بِوَلِيكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُر فَلْيَنْظُر أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ الَّذِي يُنَزِّئُ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ يَسْتَكْبِرُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَالَّذِي يَتَّخِذُهُ وَلَا يَشْطَطُ نَذِكُم